بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك ايات الكتاب والذى انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 أعندن وزرعوا نخيل وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات للقوم يعقلون.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 والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن, جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبة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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى يبل غفاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يستجد ما في سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ قُلْ أَفَتَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينقل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 الحساب وماواهم جهنم وبئس المآب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتلكو أُولُ الَّبَابِ الَّذين يُوفون بعهد الله ولا يُنكضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أيهُ صلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 ذكر الله، ألا بذكر الله تطمع إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم وحسن ما آبوا. كذلك أرسل لك في أمّة قد خلت من قبلها أمّا لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك. وهم يكفون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وَلَوْ أَنَّ الْقُرآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ الْمَوْتَ لَا إلَّا اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً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 قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زهين للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخر أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين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 وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفّيّنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكم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 والكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم وكتابا